بوك تو بجسيات دو اثنان وخمسون اثنان وخمسون. في المتجر في المتجر ايجي مدى ابخدنايها دامه؟ هل نذهب الى متجر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ musimy robić jakieś zakupy. ينبغي ان اتسوق. يجب ان اتسوق. ختمته وليه ناكوبيت. اريد شراء الكثير. اريد شراء الكثير. gdzie są kancelarskie potrzeby? اين اللوازم المكتبيه اين اللوازم المكتبيه potrebujem poštové obálky a papier احتاج لظروف وورق خطابات احتاج لظروف وورق خطابات potrebujem perá a zvýrazňovače حبر جاف وأقلام تعليم أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم gdzie nabytek أين الأثاث أين المفروشات potrzebujemy skrzynię a أحتاج إلى دولاب وأدراج أحتاج إلى دولاب وأدراج Potrebujem písať si stôl a policu. Ahtážu ilá maktab wa rufuf. Ahtáž ilá maktab wa rufuf. Kde sú hračky? Ajná lorabul l-atfál? Ajná lúab l Potrebujem bábiku a medvedíka. احتاج الى لعبه عروسه ولعبه دب احتاج الى لعبه عروسه ولعبه دب potrebujem futbolovú loptu قدم وشطرنج احتاج الى قدم وشطرنج اين ادوات العده اين ادوات العده potrebujem kladivo a kliešte Ahتاج الى شاكوش وكماشة Ahتاج إلى, الى دريل ومفك kde sú šperky? Einel mužourá? Einel mužouráť Potrebujem reťasku a náramok Ahtažu sil Ahtéž ile silsila Potrebujem prsteň a náušnice. أحتاج إلى خاتم وحلق